بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتهم من السياة فطلقوهن لعدتهم وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ويخرجن ولا يخرجن إلا أن يأتين مفاحشة المبينة وتلك حدود الله ويتعدى حدود الله فقدروا نفسهنا تدرينا أن الله يحذص بعد ذلك أمره فَإِذَا مروا عليهم نقمسهم بالمعروف فارقون النار وشنوا يعلم منكم مِنْكُمْ الصلاه شهاده شَهَادَةً لِلَّهِ الشهاد لله فارقون عذبه من كان يعصي بالله يوم القيامه وياتقنوا جنهم مخلاجهون حيث لا يحدث ما الله الله الله شيء من وأنا الأحمان أجلوا أجلوهن أن يضاع حملهن ويتغلن أجعله من أمره ذلك أمل الله أنزلوا إليكم ويتغلن لا يكفر عنه سياده ويحيزون أجرا أسكنهن من حيث سكنتم وجدكم ولا تضارونهن لتغيقوا عليهن وإن كنوا لا تحمل فأنفقوا عليهم فأنفقوا عليهم حتى يضاعن حملهن فإن أرضان لكم فآتوهن وجرهن وأتمروا بينكم بمعروف. فإن تعاسرتم فستغضروا له أخرى لينفروا ساعة من الساعة ومن القدر عليه فرزقوا لهم آته الله لا يكلف الله نفسه ما تأسى الله بعد أسر يسراك وكأي من قضيتنا واتت عن أمر ربنا ورسوله فحصلنا حسابا شديد وعزبنا عذاب النقرى فذاقت وبال وكان عد الله والعذاب الله يا ايها الذين امنوا اقموا الله عليكم نزلا ورسوله عليكم ايات من نور الذين امنوا يرجون الذين امنوا يوم القيامه عمل الصالح الله اللهم ربنا قسم السماوات والارض مثلما تنزل الامر بينهم تعلمون ان الله على كل شيء قدير وان الله والله حاضر كل شيء